يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير